وقعنا سادتنا وكبارنا فأضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذن موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجه يا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 ان الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا